وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام من هو ملك الملوك؟ من هو ملك الملوك؟ من هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وحده؟ من الذي له الملك كله وله الأمر كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله أإله مع الله لا إله إلا الله لا مالك إلا الله لا ملك إلا الله لا ملك للملوك والسلاطين إلا الله وحده فما بال ملوك البشر من الطغاة والظالمين المجرمين يسوون أنفسهم بالله ما بال ملوك البشر من الطغاة يسوون أنفسهم بالله ويزعمون أن لهم من القدرة والحكم والملك ما لا يكون إلا لله ملك الملوك هو الله وحده إنها عبر وعظات تتوالى يوما بعد يوم تقول لكل طاغية وجبار أفق فإن الله هو الواحد القهار تقول لكل معتز بسلطانه أفق فإنه لا سلطان مع سلطان رب العالمين تقول لكل متكبر على الخلق ومتجبر على العباد أفق فإن الله رب العباد هل رأيتم ملك ملوك إفريقيا؟ هل رأيتم كيف جعله الله عز وجل عبرة وهو الذي أذاق المسلمين ألوان العذاب ونكل بالموحدين ألوان النكال وجرع أهل السنة كؤوسا من الذل والهوان وليبيا كلها من أهل السنة بفضل الله عز وجل أرأيتم إلى هذا الذي لا يزال يقذفنا ويقذف المسلمين والموحدين بحقده وإجرامه وطغيانه بل ويقذف حتى دين الإسلام فيكفر بالإسلام ونبي الإسلام وكتاب الإسلام الذي هو كتاب الله رب العالمين أرأيتم كيف جعل الله عاقبته لا يزال يحارب المسلمين ولا يزال يؤذيهم ويستقوي بأعداء الله عليهم ويجند, ويجند هؤلاء المجرمين واللصوص وقطاع الطرق والقتلة وسفاك الدماء من أتباعه الذين رباهم وجعلهم على شاكلته الخبيثة أرأيتم كيف كان في عمره الطويل المليء بالمخازي هذا القذافي المجرم الذي حارب الله ورسوله وحارب أنبياءه وحارب كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحارب المؤمنين بل وحارب حتى مساجد رب العالمين وحارم ال... وحارب الكعبة المشرفة قبلة المسلمين له من المخازي ما لا يعلمه إلا رب العالمين ولذا كفره أهل العلم منذ زمن كفره الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وغيره كثير من أهل العلم لما رأوا من طغيان هذا الطاغية وجبروته على عباد الله عز وجل تاريخه الأسود لا شك أنكم سمعتموه كثيرا في الأيام الماضية كيف كان يعامل أهل ليبيا أهل ليبيا الذين أخرجوا للدنيا عمر المختار هذا البطل المغوار الذي وقف أمام إيطاليا كالجبل الشامخ الراسي لا يهتز ولا يتحرك ولا, ولا تهزه ريح الظلم والعدوان ولا يزال مجاهداً بإمكانيات ضعيفة وأسلحة قليلة معه جنود مغاوير عمالقة جاهدوا في سبيل رب العالمين كانت الدنيا كلها تقف ضد عمر المختار وتحاربه وتريد أن توقفه عن جهاده وكان الإيطاليون يريدون أن يظفروا به لشجاعته وبسالته يريدون أن ينضم إليهم ضد قومه وعشيرته فأبى هذا المجاهد البطل عليه رحمة الله حتى أخذوه أسيرا ثم علقوه على المشانق ليكون عبرة لشعب ليبيا كله فما ازداد شعب ليبيا بذلك إلا ثباتا ثم تمر الأيام والليالي ليأتي هذا القذافي الخبيث لي... ليذل الناس وليكسر شوكتهم وليرغم أنوفهم وليعاملهم معاملة السيد للعبيد ما كان ينقص هذا المجرم؟ إلا أن يقول أنا ربكم الأعلى ما كان ينقصه إلا هذا وربما قالها كثيرا بطرق غير مباشرة حين يقنن للناس قانونا ويشرع لهم شريعة غير ما شرع الله رب العالمين لا أستطيع أن أعدد جرائمه في حق الناس فهي كثيرة اسمع إلى أهل ليبيا أنفسهم يحدثونك بالأحاديث العجب أنه ربما يأخذ جماعة كبيرة جدا من أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله عز وجل ويحفر لهم حفرة واحدة كبيرة تسعهم جميعا ثم ينزلهم إليها وهم أحياء ويغلق عليهم اسمع يريد أن إلى الأعاجيب مهما ذكرنا فلا شك أن التاريخ يخفي أمورا لا تعلمها إلا ممن عاشها كم أعدم من المسلمين وكم شنق من الموحدين وكم سجن من الدعاة إلى رب العالمين لا يريد أن يسمع إلا اسمه هو لا يريد حتى أن يسمع اسم الله عز وجل ولا يغرنك أنه كان يخرج في احتفال المولد النبوي ويصلي بالناس ويقرأ عليهم القرآن ويوزع عليهم الجوائز القذافي صورة عجيبة مذهلة من التناقض المحير الذي لا تستطيع أن تصف له لونا ولا طعما ولا رائحة نعم إنه رجل عجيب إنه رجل عجيب مع طغيانه وتجبره وتكبره على خلق الله عز وجل ولا يزال الناس إلى اليوم يتحدثون هل كان القذافي مريضا مرضا نفسيا بجنون العظمة مثلا هل كان مصابا بداء معين لا يزال الناس يدرسون في هذا حتى إني سمعت أحد علمائنا حفظه الله تعالى وبارك فيه يناقش هذه المسألة مع أحد إخوانه من الأطباء النفسيين يريد أن يصل إلى طبيعة هذا الرجل ما هو؟ لا أقول من هو بل أقول ما هو؟ ما طبيعته؟ ماذا يريد؟ أهو طيب أم خبيث؟ أهو هادئ أم مجنون؟ أهو؟ إنه رجل محير جدا لكن له مواقف أيضا في غاية العجب تارة تسمعه وهو في القاعة يحدث أصحابه من الزعماء من زعماء الخيبة والعار يحدثهم حديثا يضحك منه الجميع ويسخر منه الجميع يظل يحدثهم بساعتين وثلاث ساعات ثم يقول لهم ما لي أراكم قد نمتم؟ أتعبتم مني؟ استيقظوا واسمعوا إلى حديثي أذكر له كلمة واحدة أوقفتني طويلا سمعتها وهو, وهو يخاطب بها بعض الزعماء كان يقول إن الذي حدث في صدام سيحدث لكم جميعا أيها الزعماء وهم يضحكون من حوله متعودين أن هذا لون من ألوان جنونه وحمقه فليس هناك جديد لكنه في هذه المرة وربما فقط كان عاقلا جدا كل الذي أصاب صداما سيمر عليكم أيها الزعماء وسيفعل بكم ما فعل به وستعلقون في المشانق سبحان الله أراد الله عز وجل أن يرينا شيئا من هذا وإن لم يكن على أيدي الكافرين ولكنه بتقدير رب العالمين الذي له الملك وحده تبارك وتعالى سمعتموه كثيرا وهو يقول أنا المجد أنا ملك ملوك أفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية طيب أنت ملك ملوك أفريقيا دولها قريبة منك ما شأنك بالشمالية والجنوبية واللاتينية ما شأنك بهؤلاء أنا الذي فعلت كذا أنا الذي صنعت كذا وهؤلاء هم جرزان ما هم إلا مجرد جرزان وقد رأيتم أمس كيف أخذ إحدى كبار هذه الجرزان من شعره من أم رأسه ليكون أعلى ما فيه أسفل ما عند الناس من هو ملك الملوك الله رب العالمين وحده سمعتم إلى هذا الطاغية كثيرا أو ربما لم تسمعوه في هذا وهو يسخر من دين الله عز وجل يحرف القرآن العظيم فيقول لماذا تقولون قل هو الله أحد هذه كان الله يخاطب بها محمد صلى الله عليه وسلم وأما نحن فنقول هو الله أحد احذفوا قل قولوا هو الله أحد والعلماء يقولون كما قال ابن المبارك رحمه الله من أنكر حرف حرف واحدا من كتاب الله عز وجل فقد كفر. من قال لا أؤمن بهذه اللام لام لام أي لام في القرآن أو هذه الباء أو هذه الجيم فقد كفر بالله العظيم. فكيف بمن حرف كتاب الله عز وجل؟ ونزع منه ما أراد ووضع فيه ما أراد وقد قال رب العباد إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون من مخازيه العجيبة سخريته من الأنبياء والمرسلين كان يسخر منهم تصوروا يقول إن يعقوب عليه السلام وعائلته واعذروني ناقل الكفر ليس بكافر يقول إن يعقوب وعائلته كانت من أحط العائلات يعقوب الذي ابنه يوسف وأبوه إسحاق وأبوه إبراهيم وعمه إسماعيل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام يسميهم هذا المجرم من أحط العائلات، وقد قال الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومICAL فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبرييل ومICAL فإن الله عدو للكافرين. كان أسخر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم تصوروا يا أخواني يعني هذا يحكم العرب الذين يوحدون الله هذا يحكم ليبيا ليبيا المؤمنة يحكمها هذا المجرم تصوروا ويحكمها كم يحكمها من الأعوام يحكمها 42 عاما أطول مدة حاكم عربي وربما أطول مدة حاكم يحكم في العالم 42 سنة وهو يحكم البلاد سبحان الله أرأيتم كيف كان يقول سأخرجكم منها وأنا تسلمتها مليونا ولن أتركها حتى تبقى مليونا فقط سبحان من بيده الأمر كله ومن إليه يرجع الأمر كله مهما ازداد بطش البشر فإن بطش ربك لشديد مهما ازداد قهر البشر فإن الله هو الواحد القهار سبحانه وبحمده كان هذا المجرم يسخر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول إن محمدا لم يكن إلا ساعي بريد كان يقول في الاحتفال بالمولد النبوي تصوروا يعني يحتفل بمولد الرسول يقول وهو يخطب الناس يقول إيش محمد هذا محمد هذا ما هو إلا رجل بدوي كان عنده مجموعة من الخرافات آمن بها الناس هكذا كان يقول تصوروا ذهب وبقيت الزكرة قال شوقي دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني وهذا القذافي قد أخفض وسفل ذكره حتى لا يكاد يذكر بين الناس إلا سبو فنعوذ بالله من سوء الذكرى وسوء العاقبة كان يسخر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتارة يقول ما هذه السنة نحن لا نحتاج إلى شيء منها يكفينا القرآن القرآن كافي لا نحتاج إلى هذه السنة ولا تأخذ منها شيئا وتارة يلغي السنة والقرآن معا فيؤلف للناس الكتاب الأخضر الذي سود به تاريخه الأسود هذا الكتاب الأخضر هو دستور وشريعة جديدة شرعها القذافي للناس كان أمام الناس يترك القرآن ويأخذ الكتاب الأخضر ويقول قلت في الكتاب الأخضر كان يقدس هذا الجهل والضلال الذي عمله وشرعه للناس من دون كتاب رب الناس وقد قال ربنا عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله تصور كل مؤمن يوحد الله إذا أراد أن يستشهد في أمر من أموره فإنما يستشهد يقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الطاغية كان دائما يقول وفي الكتاب الأخضر نص يقول كذا وفي الكتاب نص يقول كذا وقرأوا هذا الكتاب تروا فيه العجب العجاب من الكفر برب الأرباب تبارك وتعالى وكان من مخازيه العظيمة أنه لا يكفر أهل الكتاب الذين كفرهم الله عز وجل لا يرى بكفر اليهود والنصارى يرى أنهم ليسوا كافرين والعلماء يقولون من تشكك في كفر أهل الكتاب أو في كفر من كفره الله عز وجل من شك في كفره فهو كافر وأنا حقيقة تعمدت أن أذكر هذا الموضع لأنني فوجئت أمس فقط مفاجأة أحزنت قلبي كثيرا أنني زرت إحدى القرى وتحدثت في هذه الأحداث الماضية وذكرت عقيدة كل مسلم يوحد الله في أمر اليهود والنصارى وأن الله عز وجل هو الذي كفرهم لأنهم لم يؤمنوا بالله رب العالمين فوجئت أمس بلغني أن بعض إخواننا غضب غضبا شديدا من هذه الكلمة وجعل يناقش إخواننا ويقول لهم إنه قد تكلم كثيراً عن النصارى وشدد في الكلام عليه إنه يكفرهم يا معقول آه إنه يكفرهم اتوني بدليل واحد من القرآن على كفر النصارى أرأيتم هؤلاء بعض إخواننا الذين نسأل الله أن يهديهم ويتوب عليهم والذين يتصدرون في الحديث مع الناس وربما يكونون يدعون الناس إلى دين رب الناس لكن على أي طريقة على أي طريقة لعن الله هذه السياسة التي تجعل الإنسان يتنازل عن عقيدته أو شيء من عقيدته المهم أن هذا القذافي المجرم لا يرى كفر اليهود والنصارى وإنما يرى أنهم مسلمون لا فرق بيننا وبينهم وغير هذا كثير كثير جدا وارجعوا إلى تاريخه سبحان الله تاريخ أي واحد ممكن تلاقي فيه بعض المحاسن وبعض المساوي الحجاج نفسه كان له محاسن في تاريخه وكان له مواقف في تاريخه نصر بها الدين وهو الحجاج هذا الذي قتل المئات بل الآلاف من المسلمين لكن حين تقرأ تاريخ هذا الرجل لا تكاد تجد إلا ما هو عداوة للإسلام وأهل الإسلام وبغض لدين الله عز وجل وكل من يتبع دين الله عز وجل الشاهد من هذا كله أيها الكرام لا تغرنك نفسك لا تغرنك صحتك لا يغرنك مالك لا يغرنك منصبك الذي لا تزال تتولاه الآن حتى بعد الثورة لا يغرنك لا يغر جاهك لا يغر أنك, أنك صاحب كلمة تسمع بين الناس لا يغر هذا كله فلن يبقى لك منه إلا عملك لن يبقى لك منه إلا عملك وأنا دائماً أذكر لكم شأن البرامكة وما قاله ابن خالد البرمكي وهما في السجن معا قال يا أبي أوا بعد العز والنعيم نلقى في هذه الزنزانة في هذا الذل والهوان فقال يا بني لعلها دعوة مظلوم لعلها دعوة مظلوم غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها نعم احذروا دعوة المظلوم إياك أن يجرئك مقامك أو مكانك على محاربة دين الله عز وجل إياك أن يجرئك شأنك وأنك تعرف مجموعة من الكذابين ومجموعة من الذين أخذون الرشاوي فيبدلون الحق باطلا والباطل حقا إياك إياك أن تجمع هؤلاء ليفسدوا أمر المسلمين عجيب جدا رجل بنى الناس مسجدا في أرضه وفتح المسجد ويصلي فيه المسلمون فإذا به لا يريد لا يريد مجرد أن يمر الناس من أرضه ليدخلوا المسجد لا يريد هذا هذا ليس بعيدا وليس غريبا أنا أرجو أن يسمعني الآن أرجو أن يسمعني الآن له أرض فتح الناس فيها مسجدا يصلون فيه لرب العالمين لا يزال لا يزال في مشاجرة مع الناس هذه في هذا في أرض لا هذا مسجد لا هذا كذا حتى قرر قرر الذي يملك الأرض أن يغلق المسجد تغلق المسجد من الذي أعطاك هذه الأرض من الذي أعطاك المال الذي اشتريت به الأرض من الذي أعطاك الصحة والجاه الذي تتحكم به في عباد الله من الذي أعطاك هذا المال الذي توزعه على المنافقين والضلال ليسير أمرك تغلق المسجد حدثني إخواني صباح اليوم فقلت لهم بشروه أنه إذا أغلق بيت رب الأرباب فسيُغلق في وجهه كل ما هكذا يا مسلمون هكذا غيرتكم لدينكم هكذا حرصكم على أن تكثر بيوت الله في الأرض هكذا يكون عملكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من بنا لله مسجداً ولو كمفحص قطات كأنه عش طائر بل مفحص القطات أدق من هذا بنى الله له بيتا في الجنة هكذا يا مسلمون يحارب الصليبيون يريدون أن يبنوا في كل شارع كنيسة ويخرج منا من يريد أن يغلق المسجد اتق الله يا رجل واتق الله يا كل رجل في نفسه طغيان إنني حين أعرض عليكم مشهد مقتل القذافي لا أوجه الرسالة إلى الحكام وحدهم وإنما أوجه الرسالة في المقام الأول إلى نفسي وإليكم أنتم كل إنسان منا في نفسه وحش كاسر إذا أطلق أهلك فنقول رفقا بأنفسنا رفقا بأنفسنا فإنها لا تدوم لأحد ولو دامت لغيرك ما وصلت إليه ونقول للذين لا يزالون يشرعون للبشر أحكاما يعاندون بها ربهم البشر احذروا احذروا فأنتم تعاندون مالك الملوك حقا احذروا فأنتم تعاندون قيوم السماوات والأرض الذي لا تخفى عليه خافية احذروا يا من تشرعون للناس قوانين من دون الله احذروا فإن الله عز وجل هو الذي يشرع للناس وحده شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك اسمع إلى آيات القرآن وإلى أوصاف من له حق التشريع في القرآن ثم احكم هل ترى في واحد من هؤلاء الذين يشرعون القوانين والدساتير للناس هل ترى فيه شيئا من هذا؟ هل تراه يستحق شيئا من هذه الأوصاف وأنا سأعرض عليك بعض هذه الأوصاف التي يتصف بها المشرع الذي يشرع للناس لترى وتحكم من هو الذي يجب أن يكون له حق التشريع وحده ومن الذي يجب أن يكون له الحكم وحده إنه ملك الملوك الله رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم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 ei seka mäthi shi'oo, oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo أوصاف ربنا تبارك وتعالى الذي يشرع للعباد وما اختلفتم فيه من شيء أيًا كان هذا الشيء صغيرا أو كبيرًا دقيقا أو جليلًا فحكمه إلى الله إلى الله وحده إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب هل يمكن لإنسان أن يعتمد على البشر طول حياته إن الله عز وجل قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وهل هناك حي لا يموت إلا الله تبارك وتعالى ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض الله عز وجل خالق السماوات والأرض بديع السماوات والأرض وحده تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق وصورهم فأحسن صورهم جعل الناس أزواجا يذرؤهم فيه أي في الأرحام أو يذرؤهم به على اختلاف أقوال المفسرين وليس بينها اختلاف ومن الأنعام أزواجا وهي الأزواج الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في سورة الأنعام ثم قال عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه سبحانه وبحمده ليس كمثله شيء لماذا تعتمدون على غيره وتتركون التوكل عليه لماذا تتحاكمون إلى خلقه وتتركون التحاكم إليه وهو وحده عز وجل ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هل يملك أحد من هؤلاء الحكام أو هؤلاء المشرعين الذين يشرعون القوانين الوضعية ونحن نأخذها ونعمل بها ونطبقها هل يملكون أن يخلقوا إنساناً إن الله عز وجل تحداهم في أن يخلقوا ذبابة بل تحداهم أن يسلبوا من هذه الذبابة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 ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب والمطلوب بل ضعفتم أيها الملوك المتجبرون فأنتم أمثال الذباب ضعفاء أنتم في الضعف سواء فلماذا تتجبرون وتتكبرون على حكم رب الأرض والسماء ولماذا تنحون تطبيق الشريعة متعمدين ولماذا أيها العالمانيون الفجرة تخرجون كل يوم لتسبوا ديننا ولتسبوا شريعتنا بل ولتؤذونا حتى في ربنا إنهم والله يؤذوننا حتى في ربنا يخرج أحدهم ليقول أنا لست واثقا في رحمة الله ولا أؤمن برحمه الله على هذه الطريقة هل يمكن أن يكون الله خلق الخلق كله خلينا نكلم بلغة القذرة هل ممكن يكون ربنا خلق الخلق كله وعمل الناس كلها عبارة عن ممثلين في الكمبرس والمسرح عشان يدخل جماعة الجنة والباقي كله يدخل النار لا أنا مش واسق في رحمة ربنا يا ناس يا ناس ده لما واحدة طلعت آلة اللوى فلان بيجدب علينا لها محاكمة عسكرية يا ناس وهذا المجرم يسب رب الناس لماذا يترك وغيره كثير كثير كثير أنا لا أحب ذكر هذه الكلمات النجسة فالمسجد طاهر وأنتم طاهرون لا أريد أن ألقي عليكم هذا الوابل الذي يلقى على المسلمين كل يوم كأن رب السلفيين ليس رب هؤلاء المجرمين كأن لنا ربا ولهم رب آخر وهم يعاندون ربنا نحن شيء عجيب شيء عجيب تؤذوننا حتى في ربنا حتى في ربنا تؤذوننا وتسبون ربنا أمام عيوننا وتكتبون ما تكتبون وأنتم آمنون من الذي يغار لدين الله من الذي يغار لربه الله عز وجل أغير لنفسه لكنه عز وجل لا يمهل ولا يهمل يمهله ولا يهمل يا أيها المتجرؤون على الله كفاكم جرأ كفاكم فقد مل المرء حتى من الكلام في كل خطبة نكاد نعيد نفس الحديث ونفس القول يا ناس لا تشتمون لا تشتموا ديننا أشخاصنا لا تعنينا في شيء لكن لا تسب دين ربنا لا تشتم ديننا لا تتجرأ علينا بهذه الطريقة وعلى دين ربنا قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين فهل من حكام البشر من لا يقص إلا حقا؟ هل من حكام البشر من يستطيع أن يفصل بين الناس بحيث قال هذا خير من فصل بين الناس قال الله عز وجل اسمع هذه الأوصاف وتأملها جيدا قال عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك أعلم بما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وله الحكم وإليه ترجعون فهل أحد من هؤلاء يتصف بشيء من هذه الصفات يخلق ما يشاء أو حتى على الأقل يملك أن يختار ما يشاء؟ هل يملك أحد منهم هذا؟ هل أحد منهم له الحمد في الأولى والآخرة؟ أم لهم أم له الخزي والعار في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة؟ فلماذا يسوون أنفسهم بالله؟ ولماذا يضعون شريعتهم أمام شريعة الله؟ ولماذا يا من تعيشون في مصر تصرون على أن لا تحكم مصر بشرع الله تخافون من أمريكا تظنونها أكبر من الله أحكمون بديننا أحكمون بشرع ربنا لا تعاند الله لا تحارب الله فإن محارب الله محروب ومغالبه مغلوب هذه بعض أوصافي من له حق التشريع وحده قال عز وجل إن الحكم إلا لله أمر أن تعبدوا إلا إياه وهل يعبد أحد غير الواحد الأحد؟ فلماذا لا نعبده كما أمرنا هو بعبادته ولماذا لا نحكم فينا شرعه وهو من عبادته تحكيم شرعه من صلب عبادته فما بالنا نتخلى عن الحكم بشرعه تبارك وتعالى ثم أعود مرة أخرى لأقول للعالمانيين والليبراليين الذين يفرح بهم إخواننا أنهم متصدرون على رأس قوائمهم أقول لهؤلاء كفاكم محاربة لدين ربنا تبارك وتعالى كفاكم تعرضا لشريعتنا في كل يوم تخرجون وتشتمون هذا الدين وتسبونه أليس لهذا الدين أحد يقف له ويدافع عنه نحن والله نجود لهذا الدين بأرواحنا ودمائنا ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل إنما جرأ هؤلاء على أن يطعنوا في ديننا وفي شريعة ربنا جرأهم أن كل أحد في هذه البلد له الحرية في كل ما يشاء إلا أن يتحدث بدين الله أو يطالب بالحكم بشرع الله كل واحد في هذه البلد له الحرية يسخر من الدين كما يشاء ولكن الذي يريد تطبيق الدين وتطبيق الشريعة يقولون له هذه سياسة وأنت تتدخل في السياسة إنما جرأ هؤلاء أن القائمين على المؤسسة الدينية الرسمية شيخ أزهرنا ومفتيه الذي أسأل الله عز وجل أن يزيحه عاجلا غير آجل هم الذين جرأوا هؤلاء رحم الله شيوخ الأزهر البواسل الذين كانوا لا يسمحون أن يتجرأ وغد من هؤلاء الأوغاد الذين سبون الدين ليل نهار ما كانوا يسمحون أبداً أن يتجرأ أحد على دين الله وكانوا يرفعون القضايا ويطالبون ويتحاكمون من أجل هذا الأمر نصرة لدين الله عز وجل واليوم مفتي بلدنا يرفع قضية على شيخنا أبي إسحاق الحويني يتهمه فيها بالسب والقذف على آخر الزمان وما جريمة الشيخ أبي إسحاق إلا أنه أظهر بلايا هذا الكذاب الأفاق ما جريمته إلا أنه بين للناس عواره العلمي بل عاره العلمي هذا هو الذي جرّأ الصحفيين من العلمانيين وإبراهيم عيسى وغير إبراهيم عيسى على أن يقولوا في دين الله ما شاء رجل يذهب إلى النصارى فيضربونه ويضربون سيارته بالصلبان والأحذية ويقول أنا أقدر غضبهم، أنا أحترمهم وأقدر غضبهم. ويقوم له شاب صاحب لحية، وهو على المنبر. يقوم هذا الشاب أخذه الغضب لله، فتكلم بكلمات، فإذا به تثور سائرته، وهو يحرض الناس جميعا على قتل السلفيين، ويقول لقد حذرنا رسول الله. صلى الله عليه وسلم من هؤلاء وبيّن أنهم هم الخوارج وأنهم كلاب النار طوبى لمن قتلهم وقتلوه تحرض علينا يا علي جمعة أسأل الله عز وجل أن يعجل بك وأن لا يشمتك بموحد أبدا علي جمعة واعذروني أريد أن يعني أسري عنكم قليلا وأتفكه معكم قليلا وإن كانت خطبة جمعة لكن ماذا أصنع علي جمعة يسأله سائل هل يمكن أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة ممكن حد يشوف النبي في اليقظة أيها أنا شفت في اليقظة هو ده الدليل أنا شفته في اليقظة فواحد يعني متطفل بعت له قال له طيب إزاي كيف رأيته في اليقظة قال له إيه الغتاتة دي أنت مالك شوف بقى التجربة الحية عشان تحاول تعملها لعلك ترى النبي في اليقظة طبعا إخونا نحن نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى مناما وقد قال عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني حقا أو فسوف أراني في اليقظة يعني سوف أراني يوم القيامة قال لك بقى فسوف أراني في اليقظة أنا شفت كتير وننايم فشفت صاحي إيه بقى القصة؟ قال لك أنا قاعد كده وبعدين أنا مسكت أربعين كتاب من كتب السيرة كان نفسي يقول أسمائهم أربعين كتاب من كتب السيرة وقعدت أراهم وراء بعضه وراء بعضه وراء بعضه وراء بعضه. و... أنا بتكلم بلغته لغت ما كأني بقى عشت في جو النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا قاعد كده في أمانة الله لقيته داخل عليّ وحصل اللي حصل. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ما الذي حصل؟ حتى كلمة وحصل اللي حصل يعني نسأل الله السلامة والعافية. فقالوا له إيه اللي حصل قالوا ما قدرش أقولك إيه اللي حصل ما قدرش أقوله لك بس أنا لك آه ممكن تشوف اليقظة والدليل إن أنا شفته بس وتسمع الكثير والكثير وأنا سأجلس معكم دقائق بعد خطبة الجمعة لأسمعكم شيئا من فتاوى مفتي جمهورية مصر العربية مفتي الديار المصرية التي يرجع إليها الناس في العالم لتروا كيف كان مبارك ألا مبارك يريد انحطاط هذه البلد إلى أبعد حد وغاية حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا قيوم السماوات والأرضين يا ملك الملوك يا ملك الملوك وحدك ولي علينا من يقيم فينا شرعك يا ملك الملوك أنت الملك وحدك ولي أمورنا خيارنا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 اللهم كما فرجت كرب أهل ليبيا ففرج كرب أهل سوريا اللهم كما دمرت القذافي ومن قبله فعجل ببشار وبكل حاكم يحكم بغير الكتاب والسنة يا واحد يا قهار اللهم يا رب يا عزيز يا جبار من تسلط بجبروته على العباد فاقسم جبروته ودمر كبرياءه ودمدم كيده يا رب العالمين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل دائرة السوء عليه أنت حسبنا ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا تنسوا مسجدكم أيها الإخوة الكرام من تبرعكم وبذلكم ومن استطاع منكم أن يشارك في الوقفة التي يقفها إخوانه غدا أمام محكمة كفر الشيخ حيث يذهب المحامي ليترافع عن قضية الشيخ الحويني التي رفعها عليه علي جمعة من استطاع منكم أن يشارك في هذا الخير فليفعل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة